E yeah. حَمُولُ الْخِنْزِيرِ وَمَنَاؤُهُ إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةِ وَالْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّطِيحَةِ وَمَن أَكَلَ السَّبْعَ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ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 ثَمَنِ الطَّرْفِ فِي مَخْمَصَةٍ وَغَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا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 نحبطا من وهو في الاخره من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق وامسحوا وَمَسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم مما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله واتقوا الله and اتَّقُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبُثّوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّتْ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ فَمَنْ حَسُنَ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بِ سواء السبيل فبما نقضي ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطالع على كل منهم فافوا عنهم واصبح فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبعهم الله بما كانوا يصنعون جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبن السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم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 يُبَيِّنُ لَكُم عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَ كُنْتُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَت شان قومه يا قوم اذكرون ما الله عليكم اذ جعل فيكم ان ارْضَالُ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ آدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ اخرجوا منها فان داخلون قال رجلان من الذين يخافون ان علم الله عليهم دخن عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم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 لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله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 فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه قال يا ويلتاه أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخي فأوارى سوءة أخي فأصبح من النادمين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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا مِّن بَعْدَ ذَانِكَ ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا مِّن بَعْدَ ذَانِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ فسادا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلن او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او فمن الارض ذانك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم فاعلم سَبِيلَهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَوْ نَذِرَ عَدَبًا أَنِيمًا يَرْجُونَ مِنَ النَّارِ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ نُّقِيمٌ وَالسَّ سارق قد فقطع ايديه وما جزاءا بما كسب انك لم من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم المتى يُعذِّبُ مَن يَشَاءُ يُعذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُؤْثِرُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 لهم فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّعُوا لِلْكَذِبِ أَكَّانُونَ لِلْسُحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا شيئا وان حكمت فحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونكم عندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما نَمُولَ الَّذِينَ هَدَى الرَّبَّانِيُّونَ وَالرَّبَّانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا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 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أخذ صدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء هم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شر فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَّ اللَّهَ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَحْكُمَ بَيْنَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ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 فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ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 فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول بيطات اعمالهم فاصبحوا خاسرين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 صلاه الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون يا يَخِذُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قَطِّبَكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون سيكون قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله ملعنه الله وغضب عليه واجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت الا كَشَرٌ مَّا كَانُوا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله اعلم بما كانوا يكتمن وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهى عن مردبانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَ نَبَأُ مُوسَىٰ بِالْحَقِّ وَلَا تَكُن فِي ضَلَالَةٍ مِمَّا يَأْمُرُونَ فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقون كفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن تَتَوَلَّى الْإِنجِيلُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنَ الرَّدِيْمِ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ فالفما بلوا ترسانته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوما الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل ولا يزيدنك كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغياوا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين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 فَرِيقٌ كَذَّبُوا وَفَرِيقٌ يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَنَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ ضَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 انم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما اوان نار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه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 ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وام صدقته كان ياكل الطعام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 دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل قد ضلوا من قبل واضلوا كثير وضلوا عن سواء السبيل لو ان الذين كفروا من بني اسرائيل ان مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون تَرَكَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اتخذوهم اونيئا ما اتخذوهم اونيئا ولكنكثرا منهم فاسق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 يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ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 كُلُوا اللَّهَ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ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 كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أهل انما مريجص من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء وات البغض الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل أنتم منتهون وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس عليكم صانحات وعامل الصانحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا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 فَطَلَمَنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالٍ وَالْكَعْبَةِ هَدْيًا بَالٍ وَالْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ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 تحشرون واتقوا الله الذي اليه تحشرون جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقبلاء ذلك لتعلموا شيء <تصفيق> اناني طَيِّبٌ وَلَوْ أعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَذِيسِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَذَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَنِيمٌ قَدْ سَأَلَ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهِ كَافِرِينَ مَا جَاءَنَا مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَ ولا وصيه ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم ت سَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَك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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا لا نشترى بي ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله ولا نكتم شهاده الله انا اذا من الاثمين فإن أثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسما بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا اذل من الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم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 سَبِّحْنَ يَا مَرْيَمَ اذْكُرِي نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكِ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلِّمِينَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذًا لَمَسْتِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ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 قَال الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذ أُرْحِلتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا اي ينزل علينا ماءده من السماء ما ان قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده قال عيسى بن مريم اللهم يكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الراسقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه لا أعذبه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 ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علمت شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت ان ترقب عليهم فلما توفيتني كنت ان ترقب عليهم وانت على كل شيء شهيد انك انت العزيز الحكيم ان تعذب فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا